مَنْ كَانَ يَظُنُّ أَنَّ لَنْ يَنْصُرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ فَلْيَمْدُدْ إلى إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ الْيُقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبُ عَنْ كَيْدِهِ مَا يَفْعَلُ